وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج من مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ بالمبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Hello. Oh.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 وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينفئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد اتَّرَى عَلَّ الله كَذِبًا أَم بِهِ جِنًّا لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَطَلَانِي الْفَعِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَ خَسِبْ بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السباب مَلْسَا فِي ضِيَاءٍ وَقَدْ تَبَيَّنَ مَا هُوَ صَالِحًا إني بِمَا تَعْمَلُونَ بصير وليش ليمن ذي حدوها شهر ورواحها شهر وأسأل له وأين القطار من الجن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَذْقِ مِنْهُمْ عن أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ الشَّرْعِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَأَنْجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ قينا علىك الموت ماذا لهم على لما خر تبينت الجن أن لو يَعْلَمُونَ يعلمون الضيب ما لبثوا في العذاب لقد كان لسبئل في مسكنهم آية جنة لعي يمين Th ol You. ولقد صدق عليهم إبليس غنوه قد تبعوا إلا فريق من المُؤمِنِين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك على كل شيء حقيق <تصفيق> قلدوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض وما لهم فيهما من شيء وَمَا لَهُم له مِّن نَّصِيرٍ وَلَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَتُهُمْ فَهُمْ فِي in <laughs> the قوم الله علي الكبير والمن يرزقكم من السماء والأرض قول الله 我อา y cùngm lo la hu قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقَتُمْ بِهِ شركاء كَلَّا بَلْ Oh my 12. 13. 14. 15. 16. ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن بهذا أَعْنِي وَلَا فِي الَّذِينَ ذَٰلِكَ يَذَٰلِكَ وَلَوْ تَرَى إذي Mm. Uh. وَجَعَلْنَا النَّاسُ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا وَمَا أَمْسَكَهُمْ عَنِ الذِّكْرِ رَغَبَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن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 هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أن ومن دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم وما أتيناهم من كتب يدرسونها كذب الذين من قبلهم وما بلهوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسولين فكيف كان نكير قل إن ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب جديد قل ما سالتكم من اجر فهو لنكم إن أجري إلا على الله وإِنِّي تَنَادَيْتُ بِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب ولو ترى إذ تجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمن 12. 13. 14. وقد كثر في مني قبل ولا قضف من مكان بعيد وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُئِلَ فِي مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ